ثلاثة استمع إلى الحوار وأعده أمي أمي ما بك ما هذه العجلة يا زيد أين أختي هل هي في غرفة الأطفال لا يا زيد هي في غرفة الجلوس مع خالك لا يا أمي خالي نائم في غرفة النوم لا أحد في غرفة الجلوس جدتك في الحمام وجدك ووالدك في الحديقة وأختي انظر إليها في المطبخ آه تمام يا أمي